بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر ان انزلناه في ليله القدر وما كَمَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَمَا هَذَا كَمَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ